بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه ولا اله الا الله ربنا لا شريك لك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما ذاك قال المصنف احمد الله في الكلام على توحيد الربوبيه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الايه ام قيل قوم غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير أخرجاه في الصحيحين وذكرنا أن هذه الآيات عندما سمعها جغير بن مطعم ذكر ابن كسير رحمه الله أنه كان حين سمعها كافرة وقد أتى إلى المدينة في فداء أسرى بد وكانت هذه الآيات من أسباب وقوة الإسلام في قلبه وقوة إذا سمعها الكافر فيكاد قلبه يؤطير فما بال المؤمن في ايات الله سبحانه وتعالى الافقيه والنفسيه وذكرنا ان القران يدل على اوضح انواع الادله العقليه والفطريه والسمعيه وليس ان اهل القران مجرد نقل لمن يصدقه هل هي متضمنه لاوره الحجج العقليه يقول وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده الى الاستدلال على معرفته باياته الظاهره من المخلوقات العلويه والسفليه كما قال تعالى وفي الارض ايات للمؤمنين وفي انفسكم افلا تؤسرون وفي الارض ايات للمؤمنين اي فيها من الايات الداله على عظمه خالقها وقدرته الباهره ان ما قدرها فيها من صنوف النبات والحيوان والحيوانات والنهال والجبال والقفار والانهار والبحار واختلاف السنه الناس والوانهم وما جبل عليهم من الارادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعاده والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في ወደ كل عضو من اعضائهم في المحل الذي هو محتاج اليه فيه ولهذا قال عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون قال قتاده من تفكر في خلق نفسه عالم انه انما لونت مفاصله للعباده وكذا ما في سداي خلق الانسان من الايات العظيمه اذ كان قطه ثم علقه ثم مضغه ثم عظاما الى ان نفخ او الى ان نفخ فيه روح كثيرا ما يذكر الله ايات الافاق في الارض والسماوات ويذكر سبحانه وتعالى ايات الانفس كما قال هنا وفي الارض ايات للمؤمنين فلماذا خص المؤمنين لانه الذين ينتفعون فمن كان موقنا بشيء فليوقن بهذا ومن لم يوقن بوحدانيه الله فلن يوقن بشيء لان الاف الادله بل الملايين من خلق كل مخلوق بحكمه واتقان واشكام وعلم تام يدل على صفه القدره العظيمه والاراده والعلم والحكمه البالغه كل ذلك يدل على صفات الكمال التي ينفرد بها رب العالمين سبحانه وتعالى قالوا في الارض ايات للمؤمنين وفي انفسكم كما قال عز وجل ان خلقكم من غير شيء فهذه الاسئله النفسيه قال أن خلقوا السماوات والأرض فهذه الآيات الآفاقية وقال أيضا بل لا يوقنون لأنه كما ذكرنا من لم يوقن بهذا الأمر فلن يوقن بشيء من لم يوقن بربوبية الله وكماله في ذاته وأسماءه وصفاته ووحدا يمي فلن يوقن بشيء فقال تعالى واستماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والارض فرشناها فانعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتروا الى الله يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها اي جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعا رفيعا يعني مرفوعه وده معنى البناء يعني مرتفعه والسماء بنيناها رفعناها جعلناها سقفا مرفوعا السقف المرفوع فالرسم مقصود البناء مقصود به الرسم بأيد أي بقوه قال ابو بن عباس ومجاهد وقتاده والثوري وغير واحد وليس هذا بتويل لمعارضه هذه الايه الكريمه فليست ايد هنا ايدي التي هي جمع يد وانما الايد القوه ولذلك قال من قال من السلف أن والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ذلك أن الله عز وجل ذكر خلقه السماوات والأرض بكل وخص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده وسواه بيده عز وجل فقال السلف ذلك هذا كما ذكرنا ليس بتأويل الأيب بالقوة والقدرة وهي قد تستعمل كذلك لو ورد بها الدليل لكن الايد كلمه اخرى غير كلمه يد التي جمعوها ايدي بل يقال ايده أي يؤيده تاييدا وايضا الهمزه فيه اصليه خلاف يد فانه ليس فيها همزه بل هي من دبل ياء ثم الدال واختلف فيما بعد ذلك هل هي ياء ام ليس هناك اضافه ليد يعني هل اصل يد التي هي او يعني تستعمل في الانسان ك اللي هي عضو من اعضاء الانسان اذا اضيفت اليه هل هذه يعني كما كما اتفق علماء البابلياء اما الايد فمن باب الهمزه فليست في ايدي التي جمع يد ورد بالقوه بل الايد اصلا كلمه مستقله الايد وحدها مش بقول الايد ايد مصدر السماء بنيناها بايد اي بقوه الايد هو القوه واننا لامسعون قال ابن عباس رضي الله عنهما لا قادرون وعنه قال لامسعون الرزق على خلقنا وقال دوسع دوسع وقال ابن كثير اي قد وسعنا ارجائها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي واننا لامسيو وهذه التفاسير لا تعارض بينها فان الله وسع السماوات ووسع الارزاق ايضا على عباده وهو عز ذو اللغاني ذو سعه فهو مستغني عن خلقه جميعا سبحانه وتعالى والارض فرشناها اي جعلناها فراشا للمخلوقات يعني هم يعيشون فوقها يفترسونها يعني يكونون فوقها وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض انها مم يعني انها هيئه البساط ليست كرويه ليس الزم من ذلك البعض يظن ذلك في كثير من هذه الايات كاد بسط الارض ايضا والبسط بمعنى التوسعه فهنا الله جعلها فراشا لهم يعني هم يكونون فوقها وهي تكون تحتهم وليس معنى ذلك انها ليست كرويه بل نقل شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اجماع السلف على ان الارض كالكره قديما الشريستان ذكر هذا في الفتاوى ونقله عن بعض اهل العلم عن اجماع السلف وهذا امر مشهود لا شك فيه هو امر من الامور المحسوسه وليس من, أمر من الامور الظنيه او من النظريات فان هذا امر مشهود محسوس ولذلك لا يجوز ان يقال ان هذه الايات تخالف مثلا النظريات الحديثه من ذلك اذا كان امر حقيقه علميه لا يمكن ان يخالف القران ذلك لكن سوء الفهم هو الذي يؤدي إلى هذا قال تعالى والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباصطون نحن قال ابن عباس نعم ما وطأت لعباده نعم ما مهد عز وجل لعباده نعم ما هيئ لهم وطأ لهم يعني يجعلها موطأة يطأونها يعني يمشون عليها نعم ما تهل لهم الطريق نعم ما أعد لهم سبلهم كما يقال الطريق ممهد يعني ايه معد اعدادا للسير عليه فالله قد جعل الارض فراشا للمخلوقات يستطيعون العيش عليها والانتقال في ارجائها قال تعالى فنعمل ما يهدون نعما ما وطئت لعبادي قرب عبدي ومن كل والبسطون ايضا مش مش البطاط اللي هو المنفرده ده البسط الواسع يعني اذا قلبسط له في الرزق بمعنى ايه وسع له في رزقه الارض بسط الله لكم الارض يعني وسعها لكم ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والبرد والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانثى والذكر والانثى والنور والظلمة والايمان والكفر والسعادة والشقاء والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والاخره والموت والحياه والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك هذا كلام ابن كثير رحمه الله كلمه زوجين بمعنى صنفين نوعين فكل اثنين من جنس واحد مختلفان يسمان يسمىيان زوجان هما زوجان الاثنين يسمىان زوجين يعني نوعان كما قال 8 ازواج تقولوا ثمانيه ازواج يعني 8 × 2 ب 16 ولا هم الثمانيه ازواج الثمانيه ازواج مش ان هم ثمانيه ازواج يعددهم هم 4 هم 4 كل منهم فيه ايه اثنان فهم ثمانيه ازواج فثمانيه ازواج يعني كل واحد منهم لان له نظير من جنسه صنف ثمانيه أصناف هو يسمى زوج انتهى من من كثير والبغاوين واذا لتذ... لعلكم تذكرون قال اي لتعلموا ان الخالق واحد فرد لا شريك له فقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما يحيي به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون قال ابو الضحى لما نزلت و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال المشركون ان كان هكذا فلياتنا بايه فأنزل الله ان في خلق السماوات والارض الايات يقول ان في خلق السماوات والارض تلك في ارتفاعها ليستمع ولا طافتها واتساعها وكواكبها الثياره والثوابت ودوران فلكها وهذه الارض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجي ثم يذهب ويخلفه الاخر ويعقبه ولا يتاخر عنه لحظه الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان وهذا هو المشهور في معنى الزيادة او في معنى الاختلاف الاختلاف الليل والنهار طولا وقصرا طبعا اختلاف كل منهما عن الاخر من ايات الله عز وجل واختلاف طول كل منهما عبر السنة من اعظم الادلة على وحدانية الله وقدرته فانك بامر ملحوظ ظاهر لكل احد ان الليل يعني يقصر ويطول وان النهار يطول يقصر كذلك فهما يعني يختلفان طولا وقصرا يدخل هذا في هذا وهذا في هذا بدقه عظيمه متناهيه يدرك الانسان شيئا منها حين يحسب مثلا وقت شروق الشمس ووقت الغروب ووقت المغرب ووقت العشاء ويجد وكذا مواقيت الصلاه ويجد هذه الاوقات تتفاوت ويجد الليل يطل ويقصر وكذا النهار فيعلم أن هذا بتدديد محكم وإتقان وعلم وحكمة قال تعالى يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل أن يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا يولج يدخل الليلة في النهار حتى يطول الليل ويقصر ي Bennett ويولج النهار في الليل يطيل النهار وينقص الليل كما هو يحدث الآن فكل يوم يدخل دقيقة او دقيقة تاني يطول النهار حتى يصير الوقت مثلا ما بين العصر الى المغرب كان يعني بالكاد يعني لا يصير الى ثاعتين اذا به يزيد على ثلاث ساعات ربما او يبلغ يعني نحوا من ذلك فسبحان الله يعني هذا امر مشهود ومعلوم الليل كذلك يعني يقفر تدريجيا من الطرفين فالعشاء تتأخر وغرور الشمس يتأخر وطروء الفجر وطروء الشمس يتقدم فهذا النهار يدخل على الليل يزاد فيه من الليل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار انبغي للعبد المؤمن ان يكون مطעיدا لما يجري حوله ليس فقط يعني يسير طريقه روتينيه لا يفكر في هذا الكون المنضبط تمام الانضباط يعني في كل العادات هو في الحقيقه هي هو ادق من مجرد دقيقه ودقيقتان لكن لاننا لا نحسن ضبط الثواني هو هو الليل والنهار بمنضبطين اكثر من ذلك الارض دي سرعه دورانها يعني سرعه دوران الشمس الظهير تغير تغير الامر وميل الارض حول محورها كما يقولون في مساله يعني طول الليل والنهار وقصورهما هي ادق من الدقائق هي بالثانية, بالثانيه بالثواني ولكن نحن لا نحسن اكثر من ذلك او يشق علينا ان نضبطها بالثانيه فنقربها الى اقرب دقيقه فتبتد هذا الامر ملحوظا يعني نظره في النتيجه فقط تجعلك تعرف ان هذا الكون لم يترك هكذا سدى ان الله عز وجل دبره احسن تدبير والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس اي في تسخير البحر يحمل السفن من جانب الى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند اهل هذا الاقليم ونقل هذا الى هؤلاء ايضا الفلك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى تجري في البحر ومع ان ما فيها مسمار واحد مثلا ربما يعني يغرق في البحر اذا وضعته غرق ومع ذلك هي تجري بآلاف الاطنان ما ده, ده احيانا نراكب بملايين الاطنان تحمل ملايين الاطنان وتسي وتطفو على سطح الربح لمجرد الشكل الذي علمه الله عز وجل للانسان الشكل الذي شكل الفلك حتى تسير السفينه بقدره الله سبحانه وتعالى نفع الله عز وجل الناس بهذه البحار وبهذه السفن قال وما انزل الله من التماء مما فاحيا به الارض بعد موتها كما قال تعالى وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون من آيات الله البينه والحياه فعلا حياه واضحه جليه هذه الماده تكون ماده ميته تنظر الى الارض ليس فيها نبات مادتها طين وماء والهواء فوقها وكل هذه ليس فيها حياه ثم ينزل الله عز وجل المطر او يعني يا اذن بدخول الماء الى الارض وفيها البذور فتتحول هذه الماده الميته تبدا هذه البذور الى في في امتصاص المواد المطلوبه من التربه ومن الهواء ومن الشمس اشعه الشمس وتتحول بقدره الله في اتقان بالغ ولو اراد الناس ان يفعلوا يعني ذلك او جزء منهم استطاع ان يحولوا هذا التراب وهذه وهذا الهواء وهذا الماء واشعه الشمس الى ماده حيه اعده ذلك والله ولا ولا ولا جزيء واحد من ماده غذائيه بذره فيها جنين حي بذره الذره ولا الفول اللي انت شايفها دي ممكن الجنين بتاع النبات ده يقعد الاف السنين حي حاجات العجيبه ان هم البذور دي وجدوا بعض البقوليات في مقابر فراعنه وغيرهم وجدوا فيها بذور حيه الحبايه دي اللي نشوفها كانها ميته لا ده فيها جنين حي فيها خليه حيه يسموها الكالجروثوما يعني شيء اسير جدا دي لو وضعت في ممكن ان تنبت وجود هذا الجنين الحي ده او الكائن الحي اللي جوه ده اللي ممكن يقعد الاف السنين منتظر الظروف المناسبه هو الذي به يخرج هذا النبات تتحول هذه الماده الميته الى ماده حيه وينبت هذا النبات تنمو هذه البذره تتضاعف كميه ال الحياه التي فيها وتخرج بعد ذلك على سطح الارض وتستمر في النمو الى ان تنبت مئات البذور الى تكون الحبه 700 حبه او اكثر من ذلك اذا شاء الله سبحانه وتعالى وبعد لحظات تمضي الارض تجدها مليئه بالماده الحيه فالله عز وجل يحيي الارض بعد ما هي حياه فعلا بوجود النبات فيها وهو اصل الحياه يعني فيها بعد ذلك ان عليه يتغذى الحيوان والنبات قال واتت لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حب فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون وما عملت وايديهم لم تعمله ايديه نعم والله ما عملت وايد العباد انتظرون فقط هل يمكن لفلاح او لمهندس زراعي او لعالم في علم النبات ان يحرك هذا الجنين او يمكن خلايا هذا النبات الضعيف جدا في تكوين الماده التي يمكن ان تتضاعف بها هذه الخليه الواحده وتتكون وتكون قادره للانقسام المتضاعف حتى تنمو نباتا وبخطه مستقره النبات ده بينمو بطريقه سبحان الله لا يمكن ان يكون ذلك عبثا ولا سدى انه يبدا مثلا بضرب جذر الى الارض واخراج ساق الى اعلى هو النبات ده بيفهم هو النبات ده مدرك ان في فوق هواء لازم يعني ايه اخذ منه النبات ثاني اكسيد الكربون مثلا واشعه شمس تؤثر ماده الكلوروفيل عشان تكون الماده وفيه تحت مية رازم يجبها وإلا كده لو ما نباتهش في الاتجاهين دول ليه من لاقيش مثلا النباتات بتطلع البزول مثلا يمين وشمال لا ده تطلع بخطة محكمة متقنة وبعد مرحلة معاناة يتصلب الساق وبعد ذلك في أوقات معاناة تنبت الأوراق وبعد ذلك في وقت معين يكون مهيئ بالضبط تبدأ أثمار في الخروج وبعد ذلك تاي بس لتكوين الحبوب لاستمرار هذه آية من إيئات الله إتقان بالغ وإحكام ويعني بلا شك خطه زي ما قلنا امر محدد مقدر سلفا ويسير عليه النبات النبات ده يعقل طب البشر هم اللي عملوه كده ده هم كلهم لقوه بيحصل كده حطوا البذره قالوا بتطلع حطوا عليها ميه حطوا واستناها استناها طلعت لا اه بعد كده بقت نبات ثاني مع انه في اول طلوعه ما بقاش شبهه خالص يعني شوف الرز مثلا وهو في الارض الرز ده تقول ده الرز اللي احنا بناكله الحبات البيضه دي لونه اخضر جدا لكن هو فعلا كل الناس عارفه انه هيعمل بعد كده ايه سنابل هيطلع رز وبعد كده ايه ينشف ويبيض وبعد كده يحتاج الى تغشير رز هو الرز اللي احنا ايه بناكله اللي جوه كل رزايه من دول يعني زي ما قلنا الجني الكائن الحي اللي موجود ده سبحان الله فمثل هذا الامر من الذي صنع ذلك الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ايات عظيمه وما عملت سوى ايديهم اف لا يشكر يعني اذا كانت ايديكم لم تعملوا فالا تشكرون الله الذي صنع لكم ذلك سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون سبحان الله كل نبات فيه ذكر وانثى وممكن يعني البعض لا يعلم ذلك لكن بدرجات متفاوتة فيه هذا الامر او بانواع مختلفة فيه هذا الامر ومن انفسكم ومما لا تعلمون ده كل حاجه حتى الذره الكهرباء سالب والموجب كل شيء حركه في الكون لا بد من يعني زوجان لا تقوم هاء الا على ذلك قال تعالى وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبسط فيها من كل داب على اختلاف اشكالها وانواعها والوانها ومنافعها وصغارها وكبارها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان الله بس الله عز وجل في الارض من كل دابه انسان يعني تحت الارض عالم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ممالك تعيش تحت الارض بعضها يعيش في الغابات المظلمه الذي لا لم يدخلها انسان وبعضها يعيش تحت الارض وبعضها فوق الارض كائنات عجيبه الشكل لو الانسان يتامل في ذلك في النمل فقط كيف يعني هو النمل دلوقتي هو بدا يطلع من الجحور اه في الشتاء قاعد مستكن فين الجحور دي هو قاعدك ناس بدات تشتكي ان النمل بدا يظهر وانا حول ذلك فالله سبحانه وتعالى بث في الارض من كل داب وتصريف الرياح تاره تاتي بالرحمه وتاره تاتي بالعذاب وهي الريح وتاره تاتي مبشرات بين الى السحاب وتاره تسوق تسوق وتاره تجمع وتاره تفرق وتاره تصرف ثم تاره تاتي من الشمال وهي الشاميه بالنسبه لاهل الجزيره العربيه يعني الشمال الشاميه وتاره تاتي من ناحيه اليمن وتاره صبا وهي الشرقيه وتاره دبور وهي غربيه وغير ذلك والله اعلم نحن نرى ايات الله في الرياح مصرفة مدبرة وتسيير حيث شاء الله عز وجل وتدمر ما امرت بتدميره ان امر الله ولو كانوا من اقوى الناس والبلاد كما اهلك الله عز وجل عادا وكما يرنا يرنا اياته في عاد زماننا الذين يقولون من اشد منا قوه الاعاصير التي يعني ساسي على بلاد امريكا فلا يملكون لها دفعا وتدمر ما شاء الله ان تدمره فما ترحلوا عنهم لعل ان يكون في ذلك ايضا اعاصير هائله والكل يتوقف عندها ولا يستطيع الحركه الله سبحانه الله 24 ساعه فقط اقل من 24 ساعه من عاصفه جليديه لازم كل ما ظاهر هذا كل الناس تخش بيوتها والا ليه يطلع يموت لا العربيات تدور لا بنزين متجمد جوه التانكات ولا الطيارات تقدر تقلع ولا السيكر الناس تقدر تمشي عليها ولا الناس تقدر تروح في اي حته ما يعملوش حاجه الا الانتظار كله يقول لك استنوا استنوا في البيت ووسائل التدفئه ما يعرفوش يعملوا حد يقدر يوقف الدنيا عماله توم ترسلج عاصفه ثلجيه لما تعدي يبداوا يرشوا شويه ملح يعملوا حاجات بدائيه وحديثه عشان ي... الامور تمشي فسبحان الله ما لا لمنسان لا يملك شيئا من ذلك عاجز تمام العجز ولكن ايات الله لا التفت اليها اكثر الخلق وانما يغترون بقوتهم وينسون ضعفهم في هذه اللحظات الشديده السحاب المسخر بين السماء والارض اي سائر بين السماء والارض مسخر الى ما يشاء الله من الاراضي والاماكن كما يصرفها تعالى جبال من الصخب جبال من برد كما وصف الله سبحان الله اللي اللي ركب طياره هو اللي يعرف ان ازاي هو جبال فعلا جبال من برد هذا الذي يسقط احيانا علينا البرد ثلج ال... الناعم هذا هو في السحاب يملا السماء فعلا وكميته هائله ولما الناس تطلع اكتر من كده تبص داين الكره الارضيه محاطه فعلا بطبقات من السحب دا لو نزلت على الناس كمطر توقف حياتهم تمام لكن جعلها الله مسخره بين السماء والارض تحرب عنهم انواع من الاشعه الضار وانواع من المهلكات التي لو زال هذا الغلاف حول الارض وزال هذا الهواء وما فيه من سحب وتربه وما ذلك لا تعرضت حياه الناس لاعظم المخاطر مسخر سخره الله كثير حيث شاء الله وفي اتجاه معين محسوب لايات لقوم يعقلون اي في هذه الاشياء دلالات بينه على وحدانيه الله تعالى لقوم يعقلون فيعلمون ان لهذه الاشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير اليه يعني هي غنيا بذاته يعني لا بد ان كل شيء في هذا الوجود مفتقر الى غيره لان هذه الكائنات نقول دي الانسان اعلاها قدرا يعني انت لما يقرر الانسان مثلا ما بين شويه ثلج وبين نفسه يلاقي ان هو اللي قادر على عمل حاجه من الثلج ده من الثلج ده عباره عن جماد او الجبال جماد التراب جماد هو اكمل من من الحيوان والحيوان اكبر من النبات وال والامور دي كلها مسخره بهيئه متقنه غايه الاتقان بس اذا كان هو اعلىها شانا عاجز جدا يبقى هي اعجز يبقى الارض دي اقل قدره من الانسان دي اذا مسخره فلا بد ان ان تكون هذه الكائنات كلها مفتقره الى من هو مستغني بذاته عن من سواه لان الفقر ظاهر على كل الاجيال انت بتقول هو طبعا يجي بقى بعض الجهله او بعض المجادلين ويطب ما هو يحتاج ايضا لا ده فقر الكائنات ظاهر لان انت بتقول اعلاهم قدرا وانت مش انت اللي عملت نفسك ولا انت اللي رزقتها والكائنات الاضعف منك كذلك هي مش ممكن تكون عملت نفسها بل هي مدبره مسخره فهو سبحانه وتعالى مستغني بذاته عز وجل عن مرثاه لابد ان يكون مرد هذه الامور الى غني بذاته والذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا كما قال موسى عليه السلام انا مفيش شيء في الكون ده قائم بذاته مستغني عن المخلوقات قائم بذاته مستغني عن غيره لا يمكن ده عقلهم واشدعو الانسان وجوده هو في مستقر فقر شديد جدا عاجز عجز تام ياتي عليه لحظات لم يكن شيئا مذكورا فاذا فقره ظاهر ده صفه ذاتيه لوجوده ما يتوجدش الا لما يمر بهذه المراحل والكائنات الاخرى كلها كذلك لا بد ان تكون مرت بمرحله الانعدام فاذا كان الامر كذلك ف فقر ذاتي ملازم لها ولذلك فقره في الحقيقه مستمر معه وان اعطي بعض الاراده والقدره لكن عند التامل تنزع منه في اي لحظه رغم عنه وينتهي برضه ايضا الى العجز وانعدام القدره في الموت يقول فلا بد فيعلمون ان الذي اشاء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير اليه قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم الا به قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدره له الا بما اقدره متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال المطلق الا له وحده تبارك وتعالى قال تعالى ومن اياته ومن اياته ان خلقكم من تراب ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَمْتَشُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخورون ينبغي ان يكثر الانسان من الفكر في ايات الله سبحانه وتعالى الداله على رويته وايات قدرته العظمه ليس قضيه التوحيد الربوبيه قضيه يهملها الكثيرون يظنون ان لان الكفار مقرون بتوحيد الربوبيه وليس بيان راينهم يعني نزاع كما يذكر كثير من اهل العلم كانت القضيه في الحقيقه في وقتنا المعاصر يعني فيها نزاع كثير جدا بس ينكرون وجود الله ينكرون قدرته ينكرون الالهيته ويعني بعضهم يصفوه بصفات النقص وعند التامل تجد حتى في هذا هناك من يجعل مع الله عز وجل شركاء فالتامل في هذا الكون امر عظيم ثم ان عباده التفكر عباده يعني مطلوبه مبنيه على مشاهده ايات الله عز وجل الكون ومن اياته الداله على عظمته وكمال قدرته انه خلق اباكم ادم من تراب ثم الى انتم بشر تنتشرون فاصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علاقه ثم مضغه ثم صار عظاما شكله شكل انسان ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فاذا هو سميا بصير ثم اخرجه من بطن امه صغيرا ضعيف القوى والحركه ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركته حتى ال به الحال الى ان صار ابن المدائن والحصون ويسافر في اقطار الاقاليم ويركب متن البحور مال والهواء دلوقتي ويطو ويدور اقطار الارض ويكتسب ويجمع الاموال وله فكره وغور ودهاء ومكر وراي وعلم واتساع في امور الدنيا والاخره كل بحسبه سبحانه من اقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة وخلق الانسان من تراب كما ان ادم خلق من تراب فعند التامل ايضا ان ماده الانسان هي من تراب هذا الجسد من اين يتكون كما ذكرنا من قبل تك تغذى الاب والام حتى تكونت النطفه منهما تغذوا على ماذا على حيوان او نبات وهذا الحيوان تغذى على نبات ايضا او حيوان غيري تغذى على نبات والنبات هذا نبت من ال من الارض من التراب والماء ولذلك يعني نسبه العناصر اللي في القشره الارضيه هي نسبه العناصر اللي في الجسم ده الانسانيه نسبه المواد دي والمواد دي وده امر بديهي عند التامل والتفكر قال عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك زي ما تربت الارض فيها تربه بيرا وتربه حمراء وتربه سوداء فكذلك وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك رواه احمد وابو داود والترمذي وقال الحديث حسن صحيح هناك ذا في ارض خبيثه اخذ منها من صار خبيثا وارض طيبه اخذ منها من صار طيبا واخلاق الناس كذلك وسبحان الله في جبل الاخلاق الاولاد ينشؤوا في بيت واحد وتربيه واحده واب وام واب وامهما نفس الاب والام ومع ذلك تتفاوت الاخلاق ويجبل هذا على صفه وذاك على صفه اخرى سبحان الله وفعلا الأخلاق فيها قدر جبلي كمان فيها قدر مكتسب مش مع ذلك ان هو الانسان لم يكن مجبول على حاجة يبقى غير قبل التغيير لكن هي بالفعل القدر الجبلي ده من الأخلاق يعني هناك من يسهل على نفسه تقويمها في باب معين وهناك من يحتاج إلى جهات طويل لي... لي... ليكون على الصفة المأمور بها وذلك يثاب إذا جاهد في سبيل الله في إصلاح نفسه جاهد نفسه في الله عز وجل فسبحان الله ربنا فاوتبين اخلاق البشر وبين خلقهم كما فاوت في الارض ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا اي خلق لكم من جنسكم اناثا تكون لكم ازواج الايه دي دليل ظاهر على عدم صحه زواج الانس من الجن ان ربنا قال ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم فتمن الله عز وجل علينا بالنعمة ان تكون من انفسنا ازواجنا من جنسنا واصل خلق حواء من ادم وباقي النساء خلقنا من جنس الرجال وليس ان يحدث تناسل وتناكح بين يعني الانث وبين الجن لا دليل على ذلك شرعا ولا دليل على ذلك حسا هذا يحدث الانث لا ادري ان الجن يعني يطئ ولكن ليس انه يطئ الانثيات والاثار الوارده في ذلك هي من باب يعني ايه ان هو ممكن الجن يجامع مع الراجل مثلا لا ينباني عليه اي حكم وذلك ان هو لو نث الذكر لا يكون قد زني بامراته مثلا ولو قال هذا الجن زنى بهذه المراه فيجب ان يقام عليه الحد ونحوه ده مثل من راى في المنام انه تزامن فلا يقال هذا قد قد زنى ولا ويمكن ان يكون ذلك من الشيطان يمكن اتهيا الشيطان في شكل معين ياتي انسان في منامه ويحدث مثل هذا الالتقاء هذا الالتقاء ليس ينبني عليه حكم شرعي باطل وبالتالي ولا يمكن ان يشهد على مثل هذا الزواج ولا يمكن ان يعرف له ولي ونحو هذا فكيف يقال الزواج بين الانثى والجن ده امر باطل يعني لا يصح ليتسكنوا اليها كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من ادم من ضلعه الاقصى الايسر هو ان ده هو المقصود في ايه الاعراف في احتمال والله اعلم لان الخطاب للعرب فيمكن ان يكون ذلك مقصود به احد ابائهم لما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من شركهما يشركون ما لا يخلق شيئا وهم لا يخلقون فالظاهر الله أعلم أن ذلك ليس في آدم عليه السلام لأن آدم لا يشرك بالله لأن آدم من أنبياء الله ولو شركا لفظيا ولو شرك في الطاعة لا في العبادة لكن الآيات كثيرة في أن الله خلق كما قال عز بل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حمك الله وخلق منها زوجها هذه ظاهره جدا في ان النفس الواحده ادم وزوجها حواء حمك الله يقول ولو انه تعالى جعل بني ادم كلهم ذكورا وجعل اناثهم من جنس اخر من غيرهم اما من جنن او حيوان لما حصل هذا الاتلاف بينهما بين الازواج بل كانت تحصل نفره لو كانت الازواج من غير الجنس تمام من تمام رحمته ببني ادم ان جعل ازواجا من جنسهم وجعل بينكم موده ورحمه فالسكن والموده بتنشا يعني بعد سبحان بعد وجود العلاقه الموده جعل بينكم موده وده دليل على ان الحب يكون بعد الايه الزواج وليس قبل الزواج كما يريد اعداء الفطره ولازم يحبوا بعض قبل ما يتجوزوا عشان يتاكدوا ان هم كويسين مع بعض ده جهل مبين لانما لا اشره الذي تنبت له المحبة يجعل الله هذه المحبة في قلوبهم لبعضهم بعض الانسان يعني كل دي حاجة فطرية بديهية والله لكن الجهل المجرمين اعداء الانسان زي الانسان بالضبط كده يعني مثلا انا اندي ولدان طب حبي لابني الثالث ده انا ولا عرف عنه حاجة ولا في قلبي اي عاطفة نحوه زي ما كانوا الاثنين دول بالضبط قبل ما يتولدون كنت تعرف عنهم حاجة ولا اشعر بشيء نحوهما ذا كائن مجهول لما يبدا هذا الطفل ولاد يبدا الحب يتولد معه ويزداد تدريجيا تدريجيا سبحان الله ولذلك بنقول ان الامر بعد الاشره فاذا عاشر الرجل امراته حصرت بينهما الايه الموده وجعل بينكم موده وبدايه الامر ده العقد ده ما يعني يتم العقد حتى تبدا يعني يجعل الله عز وجل في قلبهم الموده لبعضهم بعض ورحمه وهي الرافه فان الرجل يمسك المراه اما لمحبه لها او لرحمه بها لان يكون لها منه ولد او محتاجه اليه في الانفاق او للالفه بينهما وغير ذلك الرحمه واسعه ذلك لما رجل يطلق امراته ات عمر يستشيره لانه لا يحبها فقال اهل الكل البوت يعني بنيت على الحب بل الرحمه واسعه استنى يعني ربما طبعا فاذا جعل يعني الله سبحانه وتعالى الامرين معا فهي يعني اطول استقرار والرحمه التامه قال تعالى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون في عظمه ذلك وقدرته ومن اياته الداله على قدرته العظيمه خلق السماوات والارض تبون في ايات افاقيه وايات نفسيه خلق السماوات الارض الافافيه خلقنا وخلق الازواج نفسيه قال يخلق السماوات في ارتفاعها والتسعيها وشوفوا في اجرمها وزهاره كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات وخلق الارض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال واوديه وبحار وقطاره وحيوان واشجار واختلاف لغتكم يعني اللغات فهؤلاء بلغه العرب وهؤلاء تتار لهم لغه اخرى وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشه وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء سقالبه هؤلاء خزر هؤلاء ارمن وهؤلاء اكراد الى غير ذلك مما لا يعلمه الا الله من اختلاف لغات بني ادم من ايات ربنا سبحانه وتعالى بسات اختلاف اللغه دي انه خلال سنتين من عمر الانسان الطفل بيقعد عمال هو يخزن في ذهنه مفردات عماله يتخزن المفردات دي بحيث يتركب مخ الانسان وهو احنا فاكرين ان هو مبي ايه مش فاهم حاجه كده ذاك لما البعض بيتكلم على قضيه ان التاذين في اذن الايه المولود وقضيه ما تسمعه الام اثناء حملها الحاجات دي كلها مؤثره على ذلك الجنين وعلى ذلك الانسان لدرين هو بيبدا نطق الكلمات الاولى في العمر على وفق ما اتكلم ابواه ان هو في الحقيقه عمال يجمع مفردات وبتتخزن من حيث الاشعل الانسان في مركز الكلام في المخ وده اللي بيبقى اللغه الاولى عند الانسان بناء على عليه مفردات اللي قبل ما ينطق ولا كلمه وبعد كده يبدا يحرك لسانه بالتقليد ويبدا يتعلم المفردات زي ده لكن هي اساسا اللي هي اتنين ودهك يعني من اسباب تاخر بعض الاطفال في الكلام انه يكون الاب والام مختلفين اللسان اللي هو ان امه تكون بلغه وابوه يكون بلغه ويكونوا بيكونوا بيتكلموا مع بعض كل واحد بيتكلم بلغه يقوم الطفل ده يفضل محتار شويه يقعد ثلاث سنين العب ما يتكلم حاجه مش عارف يعني يجيب ايه المخ مش قادر يخزن نفس المفردات فسبحان الله حاجه عجيبه جدا واذاك اتاخر كلامه لغايه ما يشوف يعني انهون اللي هيغلب عليه وغالبا الايه المجتمع هو اللي بيحكم بيتحكم في اللغه الاولى عنده زيك احنا دايما اي حاجه اي اي لغه اذا كان يعني يتعود عليه الانسان لازم يترجم لها اي لغه ثانيه بعد كده يعني يقول علم الترجمه عمره ما في في مخه هي حاجه معينه لازم عشان تتفهم يجيب اللغه الثانيه اللي اتعلمها ويرجعها للايه للالفاظ اللي هو يعرفها فهي اللغه بتاعته اللي اللي هو عنده سنتين اتكونت لديه فاختلاف ال لسانه دي حاجه قايه من عند ربنا سبحانه وتعالى اختلاف الالسنه العجيب وبعدين لما نتني ينظر كده يعني الى ان ازاي الالسنه بتتفاوت بالتدريج عبر السنين الطويله يعني لو يقولوا مثلا نقول عندنا احنا ان لغه العرب مثلا في الجاهلية صعبة جدا بالنسبة لنا احنا اشعار دي ممكن صعبة جدا بيكون استمر الفضل غير ما تدت تتطور اللغة تتطور وتتغير لغات تتغيرت صدر الاسلام الى مفردات ومصطلحات تانية تتغيرت بعد ذلك لغات ما اللهجات العامية تنوعت ونحو ذلك ومصطلحات عجيبة اللغات التانية كلها كذلك لغات ما تنشأ ممكن لغة تانية خالص عبر من اللغة ايه الام الام يعني اللغات الساميه دي كلها اصلا كانت لغه واحده يعني العبريه والفاريتيه والعربيه منسوبه الى سام ابن نوح لان هو اللي توزعت منه الايه الابناء ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. المختلفين فمنهم العرب ومنهم بنو اسرائيل بعد ذلك وغير ذلك ان ان اللغات دي فيها تشابه لكن مصدرها اصلا لغه لغه واحده فلما نيجي نرجع ما هو ابعد من ذلك لاقي ان اللغات دي قدره ربنا سبحانه وتعالى انها كانت اصلا في لسان واحد ثم وزع الله عز وجل تلك الالسنه وتنوعت يمكن ان واحد بلهجه يقعد عند ناس بلهجه ثانيه ما يعرفش من لغتهم شيء مع ان هم نفس اللهجه باختلاف الالسنه واختلاف الالوان كذلك ايه من ayat الله اختلاف الوانكم ابيض واسود واحمر وانتم اولاد رجل واحد وامرأه واحده وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى والله فجميع اهل الارض بل اهل الدنيا منذ خلق الله ادم الى قيام الساعه كل له عينان وحاجبان وانف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد منهما الاخر بل لا بد ان يفارقه بشيء من الثمت او الهيئه او الكلام ظاهرا كان او خفيا يظهر عند التامل كل كل وجه منهم اسلوبه اسلوب بياته أسلوب وهيئه لا تشبه اخرى ولو توافق جماعه في صفه من جمال او قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الاخر خطوط الايد بس اللي هي كلها اللي يشوفها كده الي لها شبه بعضها وهي مرسومه بطريقه عجيبه وتناقلها ما بين الاباء والابناء ايضا من اعظم الاشياء لان البصمه المختلفه في كل انسان عن انسان اخر ودي مبنيه على اشياء وراثيه موجوده الخطوط اللي الواحد شايفها دي كل واحد لو فتح ايده كده هيبص يلاقي فيه نوعين من الخطوط في خطوط بتاعه البصمه ده في الجلد دي عماله رايحه جايه هنا وفي خطوط ثانيه داخله ومتقاطعه مع بعضها في خطين كبار كده وفي خطوط مع معموله بالعرض اللي يفتكر كده يقول دي, دي, دي, دي كل خطوط ماشيه مع بعض اي حاجه لكن لكن الحقيقه بقى ان كل خط من دول له سبب طالع بيه كل خط من الخطوط دهيه له معنى وعلامه يعني احنا ممكن واحد يوصف كده ببعض الامراض الوراثيه اللي فيها تخلف والطفل بقى لسه مرود مش باين عليه حاجه وعرفت كده انه لا ان في خط معين كده يطلع الولد ده يبقى يطلع متخلف عقليا طب ايه العلاقه هو الطب ما يعرفش ايه العلاقه فعلا بس لو كده لو ان الطفل المنغولى في خط بالعرض كده مثلا وان الخط اللي تحت دول الحته اللي هنا دي دي يعني فيها اسرار عجيبه جدا اللي مبن اصل الابهام واصل الايه وطرف الايد الناحيه الثانيه الحته دي فيها شويه خطوط الخطوط دي لها دراسات طويله جدا الناس تقعد تفكر فيها تبص سبحان الله وكلها مختلفه عن بعضها وكلها شبه بعضها قال في مثلا 6 6000 مليون انسان وكل منهم في الخطوط دي وكل الخطوط دي فيها ايه اختلاف اختلاف وتشابه من ايه لا الار ان اي والدي ان اي دول جوه خلايا الانسان شكل جزيء البروتين بتاعه هو يختلف عن شكل ابوه وام وعن كل الاجداد اللي قبل كده انا بعمل حاجه مش سهله سنه يختلف عن الملايين البشر الموجودين عن الملايين اللي فاتت على المين اللي جايه في كل خليه من خلايا مختلفه مع تشابهها العجيب لانها كلها مكونه من وحدات هي هي الوحدات دي ولكن و و و للعلم دي لو هي تركزت ذريه ثانيه العناصر دي ممكن تبقى سموم قاتله ما هو الحيات مثلا بتطلع سموم والعقارب بتطلع سم عباره عن بروتينات مواد بتتشكلها بطريقه ايه معينه متشكله بطريقه ثانيه تبقى سم لينا احنا قاص لينا يؤدي الى الهلاك فسبحان الله ان كل البشر البروتين بتاعهم ده والار ان اي والدي ان اي دول بيساعد يعني بتوع الانسان الحي الكامل السليم المعافى وهي كلها مختلفه عن بعض لا يوجد انسان يشبه انسان اخر في في هذه المواد ده المفروض والله الانسان اللي, اللي ربنا علمه الحاجات دي يكون اكثر الناس يقينا بالله سبحانه وتعالى ان ربنا فعلا فتح لينا في العصر الحديث ده من ابواب المعرفه بخلق الانسان وهيئته وتشكيله العجيب يعني ما لا بد ان يقال معنا لكن سبحان الله الذي طمس على العقول مع ذلك يعني كلما كل الناس تزاد تنارفه بهذه الاشياء كان وفود الناس تزاد يقينا ونلاقي ايات القران تو تقرا انت الايه واختلاف الستاتكم الوانكم يراها المتخصص ويقعد يفكر في حاجات كثيره جدا ويراها غير المتخصص ويقعد يفكر في حاجات كثيره جدا تبقى ايه للجميع زي طبيعه ايات القران نوايه ايات القران ايات تصلح للخلق جميعا خلاف انا سيب اجيب لكم بتاع علم الكلام عشان اقرا لكم شويه كلام سخيف جدا يموت القلب وما حدش يفهمه ابدا ايه زي كده يقراها زي ما اقول المتخصص وغير المتخصص يقراها العالم ويقراها الجاهل وكل منهم يجد فيها ايه بس قليل من التفكر في الانسان فسبحان الله الانسان مخلوق خلق يعني متقن عجيب ومختلف متفاوت ومتشابك في نفس الوقت ومن من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فكل إنسان عالم وهو من يخشى الله عز وجل وكلما ازداد علما وازداد تفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى كلما ازداد يقينا بالله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبطغائاكم من فضله أيوا من الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل ان فيه تحصل الراحه وسكون الحركه وذهاب الكلال والتعب وجعل لكم الانتشار والسعي في الاسباب والاسفار في النهاق وهذا ضد النوم ان في ذلك لايات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار النوم ما زال لدى الاطباء شيء محير ما الذي يحدث في عقل الانسان في مخ الانسان لينام حاجه ما زالت يعني محاولات يعني متعدده ونظريات في المراكز الحسيه المخيه ان الجسم الانسان ده بيبقى فيه ادراكات معينه موجوده وادراكات اخرى دي غير موجوده وادراكات بتخفط فقط حدتها يعني انت وانت نايم لو واحد لمس وانت صاحي لو لمس لمسه خفيفه كده شعر تحس بيه وانت نايم لو لمس اللمسه الخفيفه دي ما تحسش لكن لو لمسه لمس ثقيله تحس يبقى الاحساس احد الوجوه اللي قلت ما هي ما رحيتش خالص واستمع كذلك الصوت الواطي ما يتسمعش والصوت العالي ايه يتسمع وفي ناس متفاوتة في ذلك واحد تقعد تهز وجامد وتصحيه وتجيب له حاجة جام بردنه ما يصحاش واحد تاني من ادنى شيء يصحى لان هو فعلا ايه اللي بيحصل اثناء النوم لا لغات النهاردة امر غريب مش م, م... يعني ومراكز تانية متيقزة نام التيقز على سبيل المثال مركز ضربات القلب مركز التنفس ومركز مثلا ضغط الدم ده دي مراكز لو حصل فيها حاجه في البني ادم ايه يموت فورا دي المراكز صحيه شغاله ليل ونهار وفي مراكز بتوقف خالص زي الذاكره وفي حاجات ثانيه تطلع من جوه زي الانسان لما يكون قلقان في حاجه ويراها في الايه في المنام واغوار النفس الانسانيه في النوم دي حاجه عجيبه جدا بتبان في موضوع التخدير مراحل ذهاب ومجيء العقل بيطلع حاجات غائره جدا في النفس ممكن يطال بعد انواع التخدير اللي يديه هنا كده يقوم ايه يجيب النفس من جوه خالص ويطلع وبالتدريج لغايه ما يرجع يفوق الانسان يتكلم ممكن بكلام اللي في نفسه من جواه وجواه دي هو ما يكونش واخد باله منه يطلع يقولون ده قلت كذا وكذا يطلع هو نفسه ومش واخد باله ان نفسه بتقول لان معظم كلام النفس مع النفس يعني الواحد مع نفسه ما بينتبهلوش وداك بيخش الشياطين في وسط الايه الزحمه دي ويوسوس للانسان من خلال خواطره اللي هو مش منتبه لها ولذلك الانسان عشان كده اصحاب التهذيب ويعني مراقبه الناس يقولوا اهم حاجه حراسه الخواطف لان خواطر الناس دي بتطلع من داخلها النفس الانسانيه يعني كونها عميقه جدا وظهورها ودخولها خلال النوم لان النوم ما بيبقاش مره واحده بل الانسان بدرجه متفاوته بيبدا يزول ادراكه شيئا فشيئا وبعدين اشياء تبقى موجوده واشياء ما تبقاش موجوده وفي اللحظات دي ساعات يبقى في انواع من الادراك غير موجوده في اليقظه اللي هي زي ما قلنا المنامات بيدرك اشياء واشياء بتبقى حق فعلا الواحد بيشوف رؤيه وتتحقق بيبقى في اشياء ادراكات اخرى غير الادراكات الموجوده في الايه في اليقظه وتفاوت الزمن بالنسبه له والشعور بالزمن ده ده حاجه عجيبه لوحدها ان الشعور ده بيتوقف اثناء ايه اثناء النوم او بيبقى محسوب بدرجه معينه ولذلك الناس لما تصحى من غيبوبه طويله لو بعض الناس قعدوا غيبوبه مثلا بعضهم قعد 16 سنه في غيبوبه وفاء وبعضهم يقعد اكتر من كده وقت شهرين ثلاثه سنوات وهكذا وبعد ما يفوق يقوم يقول ايه يقول امبارح ولذلك العزير او يعني الذي مر على قريه الله اعلم هل هو عزير ام لا الذي مر على قريه لما استيقظ بعد مئات عام قال لبيث ايه يوما او بعضه يوم. ولما اصحاب الكهف استيقظوا بعد النوم الطويل 300 سنه و9 سنوات قالوا بيثنا يوما او بعضه يوم. والناس يوم القيامه لما تقوم من القبور تقول بيثنا يوما ايه أو بعض يوم قال كم لبثهم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العياد الدين سبحان الله الإدراك بتاع الزمن ده إيه اللي بيحصل له ساعة النوم أو ساعة الحصول للإغماء ما آية من آية الله والإنسان ما تقومش حياته إلا بالنوم ونومه بالليل هو الأصل اللي تستقيم بحياته ولذلك يقوله إن إدراك الإنسان لو ناء لو في... في نور على الدوام إن الضوء ده بيخلي غدة صنبرية في المخ ما تشعرش بالراحه اثناء النوم وذلك من من الامور المتعبه اللي بيعذبوا بيها بعد ما اصلا نحطوه في اوضه دي شديده الاضاءه حاجات امريكاني بس عندهم رحمه شويه في التعذيب الناس انا اعوذ بالله من شرهم يحطوه في اوضه مضيئه على الدوام يوم ما لانه مهما نام في النور يقوم ما يتريحش ما يحسش بالراحه لان الغده دي بتطلع افرازات معينه مثل من الادرينالين ولا حاجه تخلي البني ادم عنده استعداد ان هو ايه يبذل مجهود جامد فالادرينالين ده مع الغده دي بتؤثر في النهايه مش هي بتطلع ادرينالين هي بتؤثر على مناطق ثانيه فلو ان الغده دي ما شعرتش بان في ضلمه ويوم تفضل تطلع الافرازات المنشطه دي على بدرجه عاليه تقوم توصل في النهايه البني ادم حتى وهو نايم يفضل ايه تعبان وما ياخدش راحته الكافيه ودي الانسان فعلا يعني نومه وصحياه ده ات من ات عجز وفقره انه مفتقر ان هو حياته تنقص انه حياته تبقى ايه ما فيش شويه ما يشعرش بيها شويه ذا علام ان حياته على ناقصا النوم اخو الموت وفعلا قريب منه ولذلك الناس تموت كما تنام وتبعث كما تستيقظ وتبقى المسافه اللي بين الاثنين دول كانها نومه واستيقاظ ما بين الموت والبعث الاخر كانه نوم واستيقاظ وما بينهما من حال البرزخ كما يكون يعني كما يدرك الانسان ادراكات اخرى غير موجوده في حال الايه في حال اليقظه حال اليقظه بيغطي حاجات معينه فالانسان ان النوم ده من ايات الله سبحانه وتعالى في من اياته منامكم بالليل والنهار وابتراءكم من فضلي والله اعلم الذكر منامكم بالليل طبعا مقدمه عليها ان هو النوم بالليل اصلا والنهار وابتراءكم من فضلي وذكرها يعني بها نشر وونفي في الايه في, في وسط الكلام لان هو فعلا بيبقى في احيانا نوم بالنهار واحيانا ابتراء من الفضل ايه بالليل ولذلك ربنا قال ومن آتيه منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله فلان الناس بعضهم يبتغي من فضل الله ليلا اعماله في الليل وبعضهم بايه ينام ايضا بايه لكن الاغلب الاعم هو اللي ذكر اولا وهو انه ينام بالليل ويبتغي من فضل الله بالنهار وايه هي الحافه المشتركه ما بين النوم واليقظه في الانسان اكثر حاسه يحس في الايه السمع ربنا قال ان في ذلك لات لقوم يسمعون لان انت لو جيت قدام النايم وعايز تعمل له 50 منظر كده بايديه وبايديك ورجليك هيحس لا ممكن لكن لو عملت له صوت جامد هو ده اللي ايه اللي بيحس بحسه السمع هي اكبر حاسه او اقوى أقو أقو حاسه بتبقى موده كامنه شويه بس ساعه في النوم بس هي موجوده ومستعده التيقظ ولذلك ف يعني مناسبه يعني بينها في هذه الايه الكريمه من تختم الايه ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا ومن آياته الدل على عظمته انه يريك البرق خوفا وطمعا تارة تخافون مما يحدث بعده من امطار مزعجة وصوائق متلفة وتارة ترجون وميضه وما ياتي بعده من المطر المحتدي اليه ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها اي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت واندثت من كل زوج بهيج وفي ذلك عبره ودلاله واضحه على المعاد وقيام الساعه ولهذا قال تعالى ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بمره كما قال تعالى ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وقال تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزاله ان امسكهما ما امسكهما ان فيه ولا انزاله ان امسكهما من احد من بعده سبحانه وتعالى وقوام السماء والارض وجودهما واستمرارهما وسيرهما وانتظام امورهما بامر الله بكن فيكون ولو تركه الله لانعدم لان يعني وزالتا من ساعتيما وتحولت وفسد النظام سبحان الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اجتهد في الياق في اليمين قال والذي قامت السماوات والارض بمره اي هي قائمه ثابته بمره لها وتسخيره اياها ثم اذا كان يوم القيامه بدلت الارض غير الارض والسماوات وخرجت الامواك امك الله من قبورها احياء بمره تعالى ودعائه اياهم ولهذا قال تعالى ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرولون اي من الارض كما قالت دعاكم دعوه يعني هي صيحه واحده امر الله ان يقوم فيقوم سبحانه وتعالى ينفخ في الصور نفخه واحده لا تحتاج الى ثانيه مش البعض هيحتاج ان هو نفخه ثانيه او ثالثه عشان يصحى لا هي مره واحده دعاه الله دعوه للقيام امرهم ان يحيوا فاذا هم من الارض يخرجون اذا انتم من الارض اذا انتم تخرجون كما قال تعالى ويوم يذوقكم يوم يذوقكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا قليلا يعني في القبور وقليلا ايضا في الدنيا فدخول الانسان في الدنيا بالنسبه الى يوم القيامه فقط بثم قليل وقال تعالى فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره لا مانعش ان في زجرات اخرى لامور اخرى زي ما في زجره لايه للصعق والموت لكن زاجرة القيامة أو صيحة القيامة صيحة واحدة كما أن صيحة الموت صيحة واحدة ولكن يعني لأنها طويلة فأولها فزع وأخرها صعق فذلك هي صيحة واحدة أو تسمى صيحة الفزع في أولها ثم يصعقون بعد ذلك وقال تعالى إن كانت إلا صيحة استهرى وجه الأرض فإذا هم باستهرى وجه الأرض وقال تعالى فإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع ثم七 같아요 وذي600 محضرون والايات في هذا الباب العظيم الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته اكثر من ان تحصى واجل من ان تستقصى وفيما ذكرنا كفايه وغنى يغنى عن خرط يغني عن خرط خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها والله تبارك وتعالى اعلى واكبر واجل واعظم من ان يحتاج في معرفه وجوده الى شواهد واستدلالات فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث اوجده ولم يكن من قبل شيء فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الايه الكبرى والبرهان الاعظم وشأن الله تعالى اكبر من ذلك ولم يجهد وروده تعالى من جحده من اعدائه الا على سبيل المناظره ولهذا قال تعالى في كفرهم باياته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ولا يرضون فكيف بورود الخالق تبارك وتعالى لك اياته يعني يجهدون بها مع مع يقين الانفس فكيف بورود الخلق تبارك وتعالى ولهذا لما قال اعداء الله لرسله على سبيل المكابره لما جاءوهم لما جاءوهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم يعني حاولوا ان يسكتوهم او ردوا ايديهم في افواه انفسهم تعجبا وقالوا انكفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض هذه النظره بين الرسل وبين اقوامهم يقول هذا يحتمل شيئين هذه الايه تحتمل امرين ده يعني احدهما في وجود الله تعالى شك فان الفطره شاهدة بوجوده ومجبوره على الاقرار به فان الاعتراف به ضروري في الفطره السليمه ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب هي الفطر غير السليمه يعرض له شك واضطراب واكثر ذلك على سبيل المكابره والاستهزاء فيجب اقامه الحجه عليهم للاذار اليهم ولهذا قالت لهم وصولهم ترشدهم الى طريق معرفته فاطر السماوات والارض اي الذي خلقهما وابتداعهما على غير مثال سابق فان شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهره عليهما انما مشيا في سكه معلومه زي ما قلنا مدبره السماوات والارض والشمس تطلع في ثانيه معينه مش عايز اقول في دقيقه معينه وتغرب في ثانيه معينه ايضا ومدبره تدبير تام درجه حرارتها دي انخفاضا وارتفاعا قربها وبعدها هذا كله يعني ظاهر لكل عاقل فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا اله الا هو خالق كل شيء واله هو مليكه هذا المعنى الاول يعني اف بالله شك في ورود الله شك المعنى الثاني والعلل هذا هو الاقرب ثاني في قوله اف بالله شك اي اف الهيته وتفرده بوجود العباده له شك وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العباده الا هو وحده لا شريك له فان غالب الامم لي اقرب ده لان غالب الامم كانت مقره بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون يظنونها تنفعهم او تقربهم والجواب لهذا لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا اي لا شك فيه وهو يبقى على القول الثاني من احتجاج بربوبيه على الاولويه لان الربوبيه يقر بها كل عاقل ولكن تحتاج الى ايقاظ في النفس تحتاج الى تذكير حقيقه ان قضيه انكار وجود الله سبحانه وتعالى يعني اظن ان زماننا لم يشهد يعني مثيلا في كثره من يكابر في هذه المساله وينكر بسبب انتشار العقائد الفاسده الضاله وبسبب انشغال الخلق يعني اكثر الناس في يعني عبوديه الشهوات والعياذ بالله فسهل على الشياطين ان تضلهم هذا الضلال المبين والعياذ بالله لكن كثرت من ينكر وجود الله من يعني الزنادقه والمجرمين والكثار الملحدين يعني هذا مرده الى الغرور والكبر والعجب والفلاسفه الذين يعني اسسوا فكر الناس في الحضاره الغربيه التي هي زباله الحضارات التي لا يعني حقيقه لها الا اتباع الشهوات والجهل العظيم بما بكل الحقائق او باهم الحقائق وكبرى اليقينيات ولذلك انتشر فيه من كل الجهات من ينكر يعني وجود الله سبحانه وتعالى اما من خلال النظريه الاقتصاديه زي ماركس مثلا واسباهه واما من خلال الزعم بالتطور وان الكون نشا صدفه واما من خلال ادعاء ان الانسان انما كان يبحث عن اله لعجزه وضعفه واما الانسان فقد بلغ رشده وكماله فموت هذا زمن موت الاله وولود سوبرمان فليسوك المن اسم نيتشه قال هذا الكلام وكل ضلاله بين هو الاغترار بالعلم اللي هو صاغ هذه الفلسفه صاحب كتاب اولاد حارتنا قصه اولاد حارتنا والعاذ بالله ان هو قاعد يتدرج بالرسل باسماء مختلفه من اول الخلق وبعدين في الاخر عرف اتل الجبلاوي عرف اللي هو المعرفه اتل الجبلاوي العلم يعني اتل الاله والعاذ بالله كفر فضيه طبعا دي معروف انها فيلسوف ملحد والعاذ بالله لانكر وجود الله سبحانه وتعالى مع ان يعني بدا يعني اللي وصل له الانسان في ال... العصر الحاضر يبخر كل هذه النظريات والله الان هم يدرس يعني لغايه النهارده لسه بيدرسوا لاولادنا في الثانويه وفي يعني الدراسات اللي يسموها دراسه علم الاحياء مسائل نظريه النسخ والارتقاء والتطور مع انها نظريه علميه مهذومه الان في اوروبا وكده اه يعني هم يعني الـ الـ كل من يصل الى درجه يعني نصف راقيه فقط بس من ادراج بعض العلوم المعاصره في الهندسه الوراثيه وما ذلك راكب مطلق نظريه الجو الارتقاء 100% وان الكون ده محتم مستهين يكون نشا بلا خلقه على ما هو عليه لان ان هم عملوا كل ما يمكن من مؤثرات علشان تتغير الكائنات عن بعضها مستحيل اللي ممكن يغير الصفات ممكن يغير الهندسه الوسائل تخلي البقره بدل تاخد 2 لتر تاخد 10 لتر لكن مش ممكن يخلي البقره جاموسه حتى يعني ما اقدرش يخلي مش البقره يعني هي من جنسها لكن ده هو مش ممكن ان في حاجات لا يمكن عشان يحاول يغير الجينات الموجوده على الكروموسومات دي لازم هيعري الكروموسوم كله او كروموسوم كله اتغير من الكروموسومات الاساسيه اللي هي فيها الصفات الحامله للجينات لل... لل... الحامله للصفات الوراثيه حي... مش هيتكون جنين اصلا لو اتكون جنين هيموت في ساعتها ما يتكونش مهما كان باصل ولا دلوقتي عندهم كرومات عامل لنا خريطه ويعرفوا يقصوا ويلزقوه بكافه الوسائل بالليزر بالالكترونات يقصوا ويلزقوا زي ما بيعملوا دلوقتي انسولين في المعمل انسولين انساني هم لزقوا جين اللي هو بيطلع الانسولين في الانسان جا ربنا وفقهم ان يوصلوا له وحطوه على الكروموزوم بتاع بكتيريا والبكتيريا دي نموها فطلعت ايه انسولين هو الانسولين اللي خدوه من الايه من الجين بتاع الانسان ده اللي هو جزء من الكروموزوم ده فالمهم انه الحاجات دي هي اللي ممكن ان يطلع مادة لكن مش ممكن ابدا ان الكروزوم ده يترمى مثلا يجاب واحد مثل بتاع فار مثلا, مثلاً ده مست... م... هما يجزمون بذلك جزما فضلا انه هو يكون مثلا ولا بتاع ارده حتى ولا ان كان ستا ده مستحيل قطعا بقى ان الدبان مثلا وفاصائي الحشرات والنباتات والحيوانات والانسان ده يكونوا مصدرهم واحد ده جزما و... و... و والف يعني يمين على ذلك هما هي هما اللي اهلفهم ان الكلام ده مستحيل علميا مستحيله علميا مش ان هو مجرد احتمال طب ليه لغايه النهارده الحاجات دي بتدرس للناس ليه والنظريات الاقتصاديه اللي اشقت البشر يعني لو قلنا منهاه اقتصاديه اشقت البشر الايدي الشيوعيه والاستراقيه بتاعتهم دي اللي عاش الناس يعني عشرات السنين يتعذبون بذلك اعظم العذاب بتطلع ان الانسان بعد كده من البشر يعني لا قيمه له او الجنس اللي هو دلوقتي اله الهين في هذا الزمان يجنس ده الى هوم فرويد ده نظريته ان الرغبه الجنسيه هي المحرك الحقيقي والاساسي كلهم ولا يهود ولا يهود وملحدين الحاجه العجيبه اللي تجمع كل منكري وجود الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الفلاسفه ان هم يهود لان اليهود اصلا عقيدتهم في الناس ان الناس زي الكلاب مش مهم يعتقدوا عقيده صحيحه بل اضلالهم عندهم عباده او عندهم حاجه يقربوا الناس تبقى ضاله ما تعرفش التوحيد ولا تعرف ربنا ولا اعوذ بالله ولذلك يعني حاجه عجيبه ان كلهم ماركس ولينين وفرويد وداروين كل دول يهود ولا اعوذ بالله فحاجه فظيعه اليهود دول شقاء على البشر خصوصا اذا تسلطوا عليهم ولا اعوذ بالله فانكار وجود الله سبحانه وتعالى اللي بيخدع بيه ملائين من البشر وبيت وبيتشككوا فيه ومجرد هي وسوس طبعا في حق يعني في حقي يعني من ينشا يعني يدرس ولا الكلام لكن هي عند التامل امور باطله قطعا ان مجزوم ببطلانها جزما يقينا ولكنهم ما زالوا ياملون في ان يضل ملايين البشر بسبب ذلك نعوذ بالله من هذا الضلال المبين نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من ذلك واقول قبل هذا واستغفر الله